وخير الهديهه د محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أ ي ه ا المسلمون مع خلق و ا ل إ س ل ا م والحاجز عن ا ل آ ث ا م والباعث على المكارم عنوان الخير وبرهان ا ل إ ي م ا ن عن أ ن س رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن لكل دين خلقا وخلق ا ل إ س ل ا م الحياء رواه ابن ماجه وعن ق ر ة ا بن ياس رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء فقالوا يا رسول الله الحياء من الدين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو الدين كله رواه, ابن رواه الطبراني وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء و ا ل إ ي م ا ن قرنا جميعا ف إ ذ ا رفع أ ح د ه م ا رفع ا ل آ خ ر رواه الحاكم هذه مكانه, مكانة الحياء ولذلك قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا ر أ س مكارم الاخلاق الحياء قال ابن القيم والحياء من الحياه ومنه الحياء للمطر قال وعلى حسب ح ي ا ة القلب يكون فيه ق و ة خلق و الحياء و ق ل ة الحياء من موت القلب والروح فكلما كان القلب أ ح ي ا كان الحياء اتم والحياء أ ي ه ا الناس خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق قال ا ل أ ص م ع ي رحمه الله سمعت عربيا يقول من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه وقال عمر رضي الله عنه من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقي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 أ ي أ ن الذي يفعل ما يشاء من القبائح هو الذي لا يستحي إ ذ الحامل على تركها هو الحياء ف إ ذ ا لم يكن هناك حياء يردع ف إ ن القبائح تواقع ولذلك قالوا إ ن الله إ ذ ا أ ر ا د بعبد هلاكا نزع منه الحياء بل من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء قال ابن القيم رحمه الله ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو ماده حياه القلب وهو أ ص ل كل خير وذهابه ذهاب الخير أ ج م ع ه وقال رحمه الله الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما من انسلخ منه ب ا ل ك ل ي ة حتى إ ن ه ربما لا ي ت أ ث ر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء و إ ذ ا وصل العبد إ ل ى هذه ا ل ح ا ل ة لم يبق في صلاحه مطمع إ ذ ا لم تخش ع ا ق ب ة الليالي ولم تستح ي ف ف ع ل ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إ ذ ا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء الحياء و ا ل إ ي م ا ن فانقرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع ا ل آ خ ر بل قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان والايمان في الجنه والبذاء اي الفحشاء من الجفاء والجفاء في النار رواه احمد وغيره فالحياء الحياء يا اهل الايمان زينوا اعمالكم وأخلاقكم, واخلاقكم بالحياء فعن انس رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إ ل ا شانه ولا كان الحياء في شيء ق ط إ ل ا زانه رواه أ ح م د وابن ماجه واعلموا ان الحياء كله خير ولا ي أ ت ي إ ل ا بخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله رواه مسلم وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا ي أ ت ي إ ل ا بخير فالخير في الحياء ولا يقول النقائل المستحي يضيع حقوقه والحياء يمنع من الحصول على الحقوق هذا ليس بصواب فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من ا ل أ ن ص ا ر وهو يعظ أ خ ا ه في الحياء يقول إ ن ك لتستحي أ ي أ ن الحياء ضر بك ولم تبلغ حاجتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه ف إ ن الحياء من ا ل إ ي م ا ن متفق عليه و ا س ت أ ذ ن أ ب و بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشه ة و و مُتَّجِعٌ على ف رضي ا عائشة ش ر الله عنها لابسا مرطها اي كساءها ف أ ذ ن ل أ ب ي بكر وهو على حاله تلك فقضى إ ل ي ه حاجته ثم انصرف أ ب و بكر ثم ا س ت أ ذ ن عمر رضي الله عنه ف أ ذ ن له وهو كذلك فقضى إ ل ي ه حاجته ثم انصرف ثم ا س ت أ ذ ن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه وقال ل ع ا ئ ش ة اجمعي إ ل ي ك ثيابك فقضى إ ل ي ه حاجته ثم انصرف عثمان فقالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها يا رسول الله لم أ ر ك فزعت ل أ ب ي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن عثمان رجل حي و إ ن ي خشيت إ ن أ ذ ن ت له و أ ن ا على تلك الحال أ ن لا يبلغ إ ل ي في حاجته وقال صلى الله عليه وسلم أ ل ا أ س ت ح ي من رجل تستحي منه ا ل م ل ا ئ ك ة فهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قد لا يبلغ حاجته حياء و أ خ ب ر أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تستحي منه فالحياء كله خير ولكن أ ي ه ا المسلمون ليس من الحياء التقصير في حقوق الله أ و في حقوق عباد الله هذا عجز وضعف قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها نعم النساء نساء ا ل أ ن ص ا ر لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين قال ابن رجب رحمه الله إ ن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا يريد به انما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك, وترك القبيح ف أ م ا الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أ و حقوق عباده فليس هو من الحياء إ ن م ا هو ضعف وخور وعجز و م ه ا ن ة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أ ك م ل الناس قياما بحقوق الله وحقوق عباده وكان من أ ش د الناس حياء قال أ ب و سعيد رضي الله عنه و ارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم أ ش د حياء من العذراء في خذرها ف إ ذ ا ر أ ى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه أ ي أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يكن يواجه أ ح د ا بما يكره بل يتغير وجهه من حيائه فيفهم ا ل ص ح ا ب ة ك ر ا ه ي ة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل وعلى هذا كان ا ل ص ح ا ب ة عليهم رضوان الله حتى قال الصديق رضي الله عنه في خطبه يخطب الناس بها أ ي ه ا الناس استحيوا من الله فوالله ما خرجت لحاجه منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و ر ي د الغائط إ ل ا أ ن ا مقنع ر أ س ي حياء من الله تعالى فكلما زاد إ ي م ا ن العبد زاد حياؤه فراقب ربه في كل شيء فعن سعيد بن يزيد ا ل أ ز د ي رضي الله عنه أ ن ه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أ و ص ن ي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ص ي ك أ ن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك رواه الطبراني وعن أ س ا م ه بن شريك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إ ذ ا خلوت وفي ر و ا ي ة ما كرهت أ ن يراه الناس فلا تفعله إ ذ ا خلوت رواه ابن حبان هذا هو الحياء قال زيد بن ثابت رضي الله عنه و ارضاه من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله و هذا كالضابط للحياء و كالدليل عليه فالحياء هو الحياه ومن اكتسى به لم ير الناس عيبه فاعرفوا عباد الله لهذا الواجب حقه وتعلموا معالمه وتعلموا حدوده واغرسوه في قلوب أ ه ل ي ك م فهو الحصن الحصيد والدرع المتيد واحذروا من كل ما قد خد يسبب خ د ش ة من سماع أ و م ش ا ه د ة أ و م خ ا ل ط ة ومن أ ص و ل ا ل ت ر ب ي ة أ ن الصبي متى كان حيا رجي خيره وفي مقابل ذلك من انسلخ من الحياء ونبذه وراءه رتع في كل م ز ب ل ة وواقع كل ف ا ح ش ة وبلغ غايه ا ل خ س ة حتى لا يتفاخر ب ا ل م ع ص ي ة ويحدث بها ع ل ا ن ي ة قال ابن القيم رحمه الله وهذا الضرب من الناس لا يعافون وتسد عليهم طريق ا ل ت و ب ة وتغلق عنهم أ ب و ا ب ه ا في الغالب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أ م ت ي م ع ا ف ً الا ا ل م ج ا ه ر و و إ ن من ا ل إ ج ه ا ر أ ن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فهتك نفسه وقد بات يستره ربه نعوذ بالله من سخطه وسوء عقابه فانتبهوا ل أ خ ل ا ق دينكم أ ي ه ا المسلمون واعلموا أ ن من يتوق الشر يوقه ومن يتحرى الخير يكن و من أ ه ل ه أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم الحمد لله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 يلزم منه عمل و م ر ا ق ب ة فالحياء ليس أ م ا ن ي ه ولا م ج ا م ل ة و إ ن م ا هو م ن ز ل ة ع ا ل ي ة فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قال قلنا يا رسول الله انا نستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أ ن تحفظ ا ل ر أ س وما وعى والبطن وما حوى ولتذكر ا الموت والبلى ومن أ ر ا د ا ل آ خ ر ه ترك زينه الدنيا فمن, فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء رواه الترمذي هذا هو ميزان حق الحياء فقس حياءك بهذا يا مسلم فانه الحياء ُ المطلوب ُ الكامل ِ قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق َّ الحياء اي حياء ً ثابتا ً لازما ً صادقا ً فقال ا ل ص ح ا ب ة ُ عليهم رضوان ُ الله يا رسول الله انا نستحي ولم يقولوا حق َّ الحياء اعترافا ً بالعجز وازدراء للنفوس مع لهج لسانهم بالحمد لربهم انا لنستحي والحمد لله فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذاك اي ليس حق الحياء ما تحسبونه وتظنونه ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ان تحفظ ا ل ر أ س عن استعماله في غير ط ا ع ة الله ب أ ن لا تسجد لغيره ولا تصلي رياء ولا تخضع به لغير الله ولا ترفعه تكبرا على عباد الله وما وعى أ ي جميع ما جمعه ا ل ر أ س من اللسان والعين و ا ل أ ذ ن تحفظ كل ذلك عما لا يحل استعماله والبطن وما حوى أ ي تحفظ بطنك من كل حرام وشبهه وتحفظ جميع ما اتصل به من الفرج والرجلين واليدين وما كان بداخله من القلب فتحفظ قلبك من كل شك وريبه ومن كل شهوه وشبهه وبعد الحفظ ياتي ولتذكر ا الموت و ا ل ب ل ا تذكر الموت والنهايه من الدنيا يجعل الانسان مداوما على حفظ اعضائه ل أ ن بالموت تقوم ق ي ا م ة الانسان ويسال بعده عن اعضائه ويجازى على فعلها ثم قال صلى الله عليه و سلم و من اراد ا ل آ خ ر ه ترك زينه الدنيا لانهما ضرتان لا تجتمعان فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء هذا هو الحياء, هو هذا هو الحياء الحق فهل ترك من ا ل أ خ ل ا ق شيئا و لذلك قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام الحياء خلق و ا ل إ س ل ا م وحق لابن القيم أ ن يقول هو م ا د ة ح ي ا ة القلب وهو أ ص ل كل خير وذهابه ذهاب الخير أ ج م ع ه اللهم زينا ب ا ل أ خ ل ا ق ا ل ح س ن ة واجعلنا ممن ي س ت ح ي منك حق ا ل ح ي ا ة ووفقنا لمكارم ا ل أ خ ل ا ق اللهم إ ن ا نعوذ بك من جهل البلاء ومن ذ ر ك الشقاء ومن سوء القضاء اللهم آ ت ِ أ ن ف س ن ا تقواها اللهم زكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها اللهم إ ن ا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم آ ت ي أ ن ف س ن ا تقواها اللهم آ ت ي أ ن ف س ن ا تقواها اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم زينا ب ز ي ن ة الايمان واجعلنا هداه مهتدين اللهم اتنا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار اللهم امنا في أ و ط ا ن ن ا اللهم أ ذ م أ م ن ك ونعمك علينا اللهم إ ن ا نعوذ بك من الفتن و أ ه ل ه ا ما ظهر منها و ا بطن اللهم من أ ر ا د ببلادنا ف ت ن ة و ب ع ل م ا ئ ن ا وشبابنا و و ل ا ة أ م و ر ن ا بلاء اللهم اشغله بنفسه واجعل كيده في نحره اللهم وفقنا ّ لمرضاتك واجعل عملنا في طاعاتك اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم رد المسلمين إ ل ى دينك ردا جميلا اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم اوزعنا شكر نعمك اللهم اوزعنا شكر نعمك اللهم أ و ز ع ن ا شكر نعمك ا اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا اللهم احفظ إ م ا م ن ا بحفظك اللهم أ وفقه بتوفيقك اللهم أ ل ب ث صوب ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة اللهم أ ل ب ث صوب ا ل ص ح ة و ا ل ع ا ف ي ة واكتب له عظيم ا ل أ ج ر و ا ل م ث و ب ة اللهم ايده بنائبه و ل ي عهده و إ خ و ا ن ه اللهم وفق جميع و ل ا ة أ م و ر ن ا لما تحب وترضى اللهم وفق جميع ولاه المسلمين لما تحب وترضى اللهم امنا في أ و ط ا ن ن ا و أ د م أ م ن ك ونعمك علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في ا ل م ه د ي ي واخلفه في عاقبه في الغابرين ونور له قبره وافسح له فيه واجعله روضه من رياض ا ل ج ن ة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين خير خزايا ولا نادمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى ص ح ا ب ة ه ج م ع ي ن وعلى التابعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين